love you love لا يحزنهم وهم فانون وتتلقاهم هم وتتدق قارٌ ملاكَ هذا يوم. با روتا سدال كو غومر مد يومكم يوم نطوي الثمان And how far do you get that blue One cord can't tell the man. أنتم مثلين إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم وربنا الرحمن المستعد جنت و جهنم و قریب واقعی I don't see amen هللي يبود فصر وه No. لن يجدك يتيماً um uh -huh. Don't hold